من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذجيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يذكرون ربنا أعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على انتبري إسماعيل وإسحاق إن ربي لتبيع الدعاء رب دعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحربن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوقرهم ليوم تشخط فيه الأبطار